فإش باللون خماسي على ما قلنا في القياس خلمنا على القياس القياس منو قياس جبري منو قياس مساوي منو قياس خطي والقياس الجبري هو من الفرع فيه يعني يدل على إيه على من اللي الأصل من العكس الخفي، كل مسابيل هما يكون زي بعض بالضبط. قلنا ان إيه لا ينبغي أن يكون عنايتنا خلافي بيننا، إتلاقي بعض في الجلي أحدث لي يزيل، فلأ اللي هو رجع، خلاط بالآيه الخفي وراءه اللي هو يكون رجع في الحادث، اللي ما فيش أدلة قوية فيه. ماشي؟ مالك قلنا على الثاني الايه القياس الاصلي والايه الفرع والعله على شروط الايه الاصلي شروط الفرع وشروط شروط الحرف على شروط العله ومال ايه مخلص الموضوع فشروط العله قلنا ان شروط العله طال الايه هو الوصف الجامع هو الاساس فيها ماشي مش الوصف الايه المناسب ولا وصف المناسب هو اساس فيها الا في قياس الشبه وقياس البلاغه بينما قياس البلاغه ممكن يبقى برده ايه ليه اعتبار اللي يكون الوصف المناسب مؤثرا بعدين قلنا بقى ايش هيوت اللي لازم تكون في العله قلنا اول حاجه لها وصف ظاهرا لها خفي يعني واضح جنى لها خفي يعني يعني تعذر الوقوف عليه بنفسه الخفي هو لا تعذر الوقوف عليه بنفسه. زي التراضي لنا متبعين. التراضي لنا متبعين وصف حكمة لحل البيع ولكن الشرع حط, حط له حاجة ظاهرة. الله حط له حاجة ظاهرة تكون وضنة التراضي. وضنة هي التراضي هي الصيغة أو المعطى في, في الأشياء الخفيفة. ماشي؟ شيء يعني لمس سمينه. ثاني حاجة يعني يكون الوصف منضبط. ماشي يعني ايه منضبط يعني هي قريبة من الظاهر قريبة من الوضوح وعلى الخفاء. ولكن العلماء يضيفوا عليها مسألة لولا تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة اختلافا كبيرا. اختلاف ماذا من أشيء فهذا الله أتكلم على باقي باقي شروط العلة ثالث شرط أن يكون رصف متعدي بأي يوجد في غير القصر كوجود به في القصر فإذا كان رصف معلل به قاصرا إذا يتعدى المحل الأصلي الذي بتبت حكمه بالمصر فتسمى العلة القاصرة أو تسمى العلة القاصرة أو تسمى العلة القاصرة وقد ألقى التعليل بها الحنفية أثبتها الشافئية والجميع متفقون على أن العلة التقصرة لا يبنى عليها قياس فلا تكون ركنا من أركان مثال التعليم للعلة التقصرة تعليم جواز الفطر في الصفر, في الصفر فإن هذه علة التقصرة لا تتعدى إلى غير المنصوص عليه هذا الرماء قسم العلة إلى علة متعدية إلى علة خصر فالعلة المتعدية هي التي تتعدى إلى انه غيره والعله الخاصه هي اللي بتتعرض من غير منصوص النصوص عليها ماشي ومسيله مثال بايه من العلة المتعديه زي علة ايه البرد للبرد هل هي مثلا وزن ولا طعم ولا كذا فهي لا تتعدى بتتعدى من البرد الى حاجه ثانيه ليه لجامع الوصف جامع العلة يعني اللي هو مثلا الطعمه او الاقتيات على حسب خلال ده ماشي اما العلة التفصيله نمثله بيها بمسألة الايه الصفر فقالوا ان اشترا جاء بجواز فطر في الصفر وبين ان العله ايه الصفر فعله الصفر. الصفر. الصفر دي لا تتعلق باي حاجه يعني مش هيقيس مثلا حاجه على الصفر هو خلاص الصفر ماشي و آه... برضو قصر قصر الصلاه قصر الصلاة علته ايه الصلاه مش هتقيس حاجه على الصلاه فدي عله قصر فالاول اختلف هل العلل القصيرة دي عله ولا مش عله فالحنفيه قالوا مش عله والشافعيه اسلام ان هي عله والخلاف هنا لفظي يعني في الاخر ايه الشافعيه دي مش عله دي نص ان الفطر يكون ده بالصح الشفائية بيقولوا اه يا نص ولكن انا بيانت بالعيلة السفر ايه السفر وممكن يقال برضه ان العيلة السفر المعتبر الشرعة فهنقيس السفر اللي بيس وصلنا السفر مقصب فيه لكل سفر ليه نفس الوصف بتاع اللي بيس وصلنا ليه السفر هتلقى متعدية من الجهة الصفر اللي بيس وصلنا السفر اللي صرحنا ان الخاص عليه ان هو رسم او ايه ابصم هنا لا في الاخر الخلاف مش ايه مش يعني مش هيبان عليه عمل قوي الا في بعض الايه القواعد اللي بتستنبط من خلال الموضوع دوت اللي هي في مساله هل تعلم هل ينفع الحكمة تبقى ولا لا فالامر بقى يعني بسم الله حاجات ردوا عليها قالوا ينفع بالنسبه للعلماء الخاصه او ان شاء الله بعد المنصر يعني. ماشي؟ لكن من ناحية العمل يعني في القياس هم مش ايه مش يختلف في القياس بالنصر رجل حاجة تثبوتي دايك بالفضل يعني ف... انتصار بتوع من النصر لك اتعاد غير؟ يعني يعني دي قالك الجوازي الفتر في السفر كانوا ممكن هم اما جدنا عاصفك فاعديده من النامي. ايه ايه من ايه ايه اصلا ايه؟ ما هو هما بقى اختلفوا. يعني الماتي دي الاصل اللي فيض خياسي ما عريف هيض مش معروف. انت بتعديه لها اه اه صح فكده ده مسوش خياس فرحان الفيه بيقولوا ده مسوش خياس ده اسم ده, ده مش خياس اسمه نحقيس على ايه ما هي عندي نحقيس على حالي تاني كده ما عديتهاش فكده بتعليه اه فمتدوق يا هممم مش فعيرا لا دي علا برضه فعلة فعيل الفطر ماشي? وقالوا.. تفهمي؟ طيب رابع حاجة ثبوت العلية قطعا او ظن الوصف الجامع يثبت قنمه علا بطريق بطرق بعضها محل كفاق وبعضها محل كفاق وبعضها محل كفاق فستتعكي مفصلة ان شاء الله تعال يعني, يعني العلية علشان تبقى صح لازم تثبت اما قطعا اما ايه يجب ان يبقى شكل وانتبقى شكل. يعني ان تبقى 50% فاقل تقدير فيها يبقى ليه؟ يبقى الظمر يبقى ليه الظمر يجرب بعدين على الظمر ان هذه علمي هذه يشترض زي ينفعش يبقى في احتمال انتبقى يعلم دي. يجرب على لازم يجرب على الظمر عليه على الظمر لماذا يجرب؟ خامة خالبة والواجب به وجود الحكم كلما وجد الوصف المبتع كنوع العله فعكسه الامتناع وهو وجود الوصف مع في الحكم يبقى الافتراض يعني كلما ما العله تبقى موجوده او كل ما موجود كلما الحكم يبقى ايه موجود كل ما, ما فاحنا في الشريعة لقينا ان كل ما العله اللي احنا عايزين نعلم بيها دي موجودة الحكم بنلاقيه موجود على طول فيبقى ده لو حصل في الشريعة مرة تالت على حالة حرام العينة موجودة فيها مرة لا يبقى حالة مستقيد بس مش التالت عكس الالتالت هي الانتقاد اللي هو موجود الوصف مع تخلط الانتقاد يعني الوصف موجود الفقم ايه في حالة من الحالات انتقاد يعني ايه تعال حتى ايه ده النساء تعال نحي التالي تعال اهلي اضع برا روحي معه التالي الجاب الثاني. طيب النقد هو ايه ابداع صورة او اكثر وجد فيها الوصف ايه ابداع عليته ايه ابداع عليته مع تخلف في الحق يبقى حصل في صورة او اكثر من صورة انا بداعي ليه كذا او ببحث على علية كذا لقيت اللي ايه اللي العليه الا بداعيها دي الحق تخلف معاها في بعض الحياة فالحالة دي اسمه نقد دي او 11 ايه التعلي. مثل مثاله لو علم القصاص بالقتل بس ما بين القتل عنده عدل ماشي؟ فقول ايه فإن هذه العلة منتقدة يعني مش علة يعني غلط ثعشر علة لأن القتل الخطأ لا قصاص فيه اتفق يعني نقص في ثعشر القتل بس إيه؟ يبقى علة لأنه زود حاجة ثاني ماشي؟ ولأن القاتل يقتل ولا يقصى صفيقة فيه طيب لو قلنا العدة تبقى ايه؟ القتل العمد فنقوله ممكن يقتل ويتعمل القتل ويهي؟ ولا يقتص منهم كأن يكون حكما يعني يتعمل القتل لحق مش عدوان يعني فواجبا قتل العمد ده أخذ لازم تكون القتل العمد العدوان عشان يبقى حاسة مضطلق أما إذا علّل اقتصاص بالقتل عمدا عضواناً فإن هذه العلة مضطربة غير ومنقولة فإن هذه العلة مضطربة غير ومنقول فكل من قتل مسلما معصوناً يستحق إيه؟ يستفقه كل من قتل مسلما كل من قتل مسلما مسلم معصوناً هو عالم ذلك ومعتدي يستفقه واختلك في هذا الشرق. فذهب أكثر الأصوليين إلى أنه شرط لصحة العلة مطلقاً سواء أنها كانت منصوصة أم إيه؟ أم مستنبطة يعني سألت العلة منصوصة أم مستنبطة يشترط للترابط يشترط إيه؟ للترابط ذهب بعضهم إلى أنه شرط للعلتين مستنبطة في فقط في فائد آخر إيه؟ ذهب إلى أنه شرط إيه؟ للعلة المستنبطة فقط أما النصوص عليها فتبقى علة هي علة لها إلا في الاستثناء الذي موجود بس نشانه والصحيح أنه ليس بشرط لصحة في العلة مطلقاً لأن العلة يكتفي فيه يكتفى فيها بالظن غالب وتخلف الحكم عن العلة في موضع لا يره الظن الغالب إلا شهد لهذا الظن شواهد اخرى فان دخلنا الحكم في هذا الموضع قد يكون في فوات شرط الشروط العله او الجو... وجود وجود ولكن اذا اعتقد على العله بالنقص فلا بد المستدل ان يبين سبب تخلف الحكم في هذا الموضع فان عجز عن بيان الفرق بين الصورة التي اطالب بها الم... بها محل يعني يعني هو رأيه يولى لقابل ده ولا مقابل ده رأيه قابل ثالث ما هو اللي ايه؟ اللي هو اللي هو مش ان التراض ده مش شرط خاص طب استدلب ايه؟ استدلب ان العبرة بالظن الغالب فلو حصل مثلا اللي في التراض مثلا فايه في عشرين حاجة في الشرط وايه مبرق خافت فالعلى رب الظن الغالب فيضل برضو العشرون حاجة دي علة معقبة في الشرط ماشي؟ لأول حاجة الحاجة التانية قال إيه دليله؟ قال فإن تخلف الحكم في هذا الوضع قد يكون لفوائد شرط من شروط العلى أو لإيه؟ أو الوجود إيه؟ ما يعني يعني إيه؟ دي عاملة زي تخصيص العام كده يعني إيه؟ الآية قالت إيه؟ نص عام نص خاص خصص حاجة معينة من اللي من العامنة وجود حاجة معينة ماشي طرد ان اللي الشيء اللي إحنا نقول المضمون الخاص ده مختلف عن اللي عن الحاجة العامة نفس الكلام في القاعدة في مثلا مثلاً اللي مثلاً إيه نظرة في يقعد ايه في الخيا يقولوا اللي من المستثنيات هذه القاعدة ارتجاب خفض الضرب ده شيء ده شيء هتعمل ضرب ولكن انت كده قدامك مفيش غير حاجة. يعني حل يعني مفيش حل الا ان انت اللي بتاخد الضرب ده بتاخد الضرب ده فترتجي ليه؟ دفاع عن الها هنا بس من المستثنيات هاتيت قاعده ايوه ولكن هي في الحقيقة تخصص هذه القاعدة القاعده مش مستثنى مش مش من عقله مفيش تعارض مفيش يعني مش دي عكس دي لا هي في الحقيقة هي تخصص هذه القاعدة لوجود حكمة فيها تجعلها مناسبة لهذه القاعدة. فأنتكلم خفض ضررين معنى أن المستثناء قاعدة الضرر والضرر فهي مناسبة لقاعدة الضرر. عشان انت قدامك تبتكر الضرر ده تبتكر الضرر ده تبتكر الضرر ده تبتكر الضرر ده تبتكر الضرر فأنتكلم خفض على حقيقة. فنفس الكلام هنا هو بيقول ايه بيقول تخلّف الحكم في هذا الموضع قليل يقول لفوقتي شرط المشروط العلة أو وجود مهمة يعني بسبب يعني, بس يعني, بس يعني أنا قلت اللي رأتي وبعدين في حالة مستثناء الشرع استثنى حاجة معلومة من, إيه؟ من كون العددية لوجود شرط لفواد شرط في العلّة مش موجود في الحاجة دي أو مانع انتفى في الحاجة دي ماشي؟ ففي الحاجة دي ياتيب عين؟ يبقى أنا ما ما اضربش العلّة دي يعني ما ايه؟ ما اشترش على العلّة دي لا هتظل العلّة موجودة معدد مع ايه لحاجة كلامه من جهة صح ولكن في الحالة دية هيبقى هو موافق لكلامه على مال قولين تانيين وقولين تانيين لما بيقوله اللي لا شرط في العلة مع وجود شروط الشروط الانتفاق نوعان بتاعت الاي فلو فات شرط مشروط عليا ووجد مانع ماشي فهو عندهم ده مش من مستثنيات يعني ده مش معناه ده ينقضل بالتوارض لا ينقض هي الاضطراب. <تصفيق> ففي الحالة دي هيبقى الدليل ده مش لهم يعني هو بس دل بحاجة أو مش معذناه. هو ده ما يعني جعلو دي ما تنقضش الاضطراب. تنقضش الاضطراب ليه؟ في عيننا. ناسي؟ طيب هيبقى ايه الدليل الاول عنده اللي هو ايه اللي <تصفيق> الضمن الغالب. هنقيه. الظن غير يعني خله في عن العلة في الموضوع لا طب ظن غالي، مشي؟ طيب فهو قال إيه بقى بيقول ولكن إذا اعترض على العلة بالنظر، لابد للمستدل أن يبين سبب تخلف الكف في هذا الموضع فإن عجز عن بيان الفرق بين الصورة التي بها اعترض بها مع اعترض بيان مع اطرد والمحال النزاع سقط الاستدلال. الجمهور فبيقول عكس، بيقول لا أنت هتقول اللي دي مطرضة، هتقول اللي دي علة. فانت بيّنّي سبب تخلف الحكم في الايه؟ في الحاجة المسكسة لو انت بيّنّت سبب تخلف الحكم ووضّح فيه اللي تخلف الحكم ده اللي حكمة موجودة في الحكم ده كامتفاء شرط او كامتفاء شرط او كامتفاء شرط او وجود مانع او لان فيه حكمة اخرى للشريعة او مقصد اخر الشرع اعتبره في الحالة دي مش موجود في 20 حالة تانية في الحالة ديت اي بقى العلة مطلوبة يبقى ايه قصد يبقى العلة تطر مفهوم ولكن لو انت مش قادر تبيني وجه اللي يخلي العلة ديت الشرع استثناها في الموضع دا واتا انت مش لاقي وجه دا واتا ما معبرش اعتبهها علة علشان كده هي في اوقات علا وفي مش علا خاصةً اللي في الشريعة الحاجات زي كده مش لازم تبع عشرين مرة ممكن بتبعث انتو مضغط على كلامك ده اقول لي خمسة او صفر واحد ما برضو الليل. مش تجيب اكون معنا بقى. فلو انت اسببت لي المرة المستثناءة والدنة والتلاتة من دين جديد دولة لوجود لشا... لفوض شرط أو وجود مانع أو لحكمة اخرى تقتضي تقصيص العام بتاع العلّة بأصبير يعني إذا كنت بحاجة زي تقصيص العام كده فيبقى أنا وافق الى العلّة دي مقبولة ويبقى الحالة دي مستثناء وأنا فاهم مستثناني وأنا فاهم مستثناني أما إذا انت مش عارف توضح لي يا مستثناني يبقى أنا أخانفك وبيت بقى ده لي. قولة ليه الجمهور ده أرجع ممعن؟ هو جابها بالعكس عايز يقول لا إنت, إنت... إيه طبعاً تناقدت إيش تقولي سبب تخلفك عن ممتازة الموضوع في تبقى على عينيتك هو دراسي وترى وترى خليه فالرجل خالد جون يبيه ما تقص عليه يعني محتاجه أنا وكم صعب. حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن ايه حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن هو الجمهور عنده اللي يرد مجرد من, من الاتراض وعنده لو حصل, حصل اه لو حصل لا لو حصل الجمهور يعني عنده لو حصل فرد شرط مش قولتها لأوجود مانع ده ما يخالفش بالتراض لما يخالفش بالتراض لا يعني هو يقول لو ما عرفش باين التراض صحة استبلاب لا لا لا والصحيح انه ليس بشرط من صحة العيلة المضاف <تص> يعني التراض ده ليس بشرط لصحه العله مش لازم طبعا مطلقه اصلا ماشي مطلق يعني في اي حاله, حالة مش لازم العله تكون مطلقه ليه بنستند للدليلين أول دليل تقديريه اول ماشي ماشي اول دليل ان العله يكتفي فيها بالضمن الغالب هم لما الكلام ماشي اقول لك على الفرق ايه ماشي وتخلف الضمن عن العله في الموضع لا يوجد ضمن الغالب اذا شهد لهذا الصنم ضمن شعبي شرط. ده اول ده. أول ماشي. فانت خلا فكعمل في هذا الموضوع قد يكون لتولاة شرط من شروط العلة على وجود منها. ماشي. ولكن بقى قولي ولكن اذا اعترض على العلة من نحن. انها اعتضب على رديد. فلا بد للمستدل. اصدب المستدل اللي هنا اللي هو الاستدالة اللي هي علة يعني. آه, اه اه. ما عليش شرط. ماشي. ما عليش. اصدب الكلام ما احبه. ماشي يبقى هنا في الحالة دي مش بيخالف الجنون باعتباره يعني ان هو يعتبر يعني مش جنون حاجه هو بيقول الصحيح ان لسه مشروط من الصحه العامه طبعا فده يعني ده نوع من المشكله واحده بس هي النقطه بتاعت ان متطلب شرط نشوف العلل او الوجود لان ده من مفهومه المتعارف اصلا ما هو في الحالة دي ما خالفش الجنون حاجه كده فما هو كده بس هو يعني ما كانش يليق اللي هو اعتبرها راي ثاني هو يوجد راي يقوله انه يقوله انه لو في كذا او كانت نازم صماش رائد ادونس مين هل فيه لا هو شرط دير رأي دير هاي قلت على الدين لديه هل ليس بشرط انه صحة مطلقا لا طيب انت فاهمين انا قلت ولا العيد تاني يا شباب في اللي هو اللي هو الفرق شو الفرق ايه في فرق ايه في فرق حاجه ان هو هو ااا لو بينهم ان مقدمات واحده ووصلوا مختلف بس يعني الجمهور عنده عنده الجمهور يعني ان <تصفيق> ايه الاطراد مش شرط الاطراد ايه مش شرط ويكون ثلاثه شروط مش متال وجدانه ده ما ايه ما يخالفش الايه ده طبعا. طبعا ولكن هيبقى خلاف بين الجمهورين في مساله ايه في مساله لو تخلفنا في طرحنا عن العلاج والموجع اا في موضوع يعني من المواضيع ده كده لازم انت تجيب لي مايو ربما مواضيع اللي تشابه لها مواضيع اخرى ماشي ما هو يقول لي عن الناس الكاسيين نفس سبب يعني ما هو الكلام نفس الكلام النور عنده لو حاجة تخلفت لو في لو انت جبت لي ثواني تبين التخلف ده ليه يبقى عادي تمشي فمعنى إلا في فكده الكلام الكلام ايه في الموضوع ده الكلام وارد يعني يركب جواك ماشي طيب هيجي بقى الخلاف بقى في مسألة هل الافتراض مشروط لان المنصوصه المسطنبطة ولا للعزل المسطنبطة ببقى. دي لو سمعتش الشخص انا قلت فيها كنت انا مربح يعني اللي هو يكون شرط العزل المسطنبطة اللي العزل المنصوصة حتى لو حصلت فيها استثناء فهتبقى معطبق اللي في الاستثناء في ايه دو. عشان هي منصوصة. يبقى الاستثناء ده لحكمه قبل نعلم وفي الحالة دي الاستثناء مش هيغطي اه مش هيغطي العلن هيغطي العلن وفي الحالة دي لو حصل استثناء هيبقى الاستثناء ده من ايه من باب الخاص العام في العام هيبقى الاستثناء دوت ليه برضه فهو شرط او وجود مانع او حاجه بس ممكن احنا نكون مش قادرين ندركها فلأنها منصوصه واحنا مش قادرين ندركها فبالتالي عند ايه هنتعب بالنص أو يعني هنقدم النص لأن ممكن العقل ايه لا بنتها في الحل الخاص ماشي الكلام في اي حد مش طب <تصفيق> يعني هي زواج مصمتة او اه بس هو في الاخر يعني قعد يضيق يعني مش شرط كده قعد ايه ضيق ضيق من الجمهور او يعني من اللي انا مش فرق قلني كامل او روازي؟ كو في فرق ضئيل يعني بس هو يعني مش واضح يعني طيب و هنالك شروط اخرى مختلفة بمسال الكاتف يعني لو لو تخلص ده في صورة مسائية عبدالدين هانا هم تبقى حسنون دي أجرب انها يقول لك الصورة دي تخلفت ليه لازم انت تجيب لي لو انت عايز العلة دي تتبع علة قول لي هتخلفت ليه يكون السبب اللي انت بتقوله ده يكون طوال شرط من صورة العلة او الوجود نانع او ايه الحكمة. حكمه دي ت... ينفع تكون من الخاصة بخصوص العقل. حكمه معتبرة موجودة في الحاجة الخاصة دي ليش بسنيني؟ الجمهور مشكلته بس الكلام هو. ده الكلام هو بس. ما هو كعامل الجمهور في الكتب التانية كده واضح. فهذا الكلام مش جد. يعني مؤدّى كعامل الجمهور كده لأن هم ج... مش مش مختلفين دا يعني. فهمت؟ يعني مشكلته اللي هو قسمها ثلاثة. هو لو كان قال كلام الجمهور ووضحه بالطريقة دي هو ذكر الجمهور. طيب يعني برضو سهلا شوالي في النوف اللي هيخكمه اللي, اللي العلة دي مقترضة ويتبقى علة ولا لا؟ اه اعتبرها مقترضة اللي هو نفس الكلام مش هجوله مش مقترضة هوا نعتبرها مقترضة هو بركبه الخالف بينهم اللي هو مش معتبرها مقترضة ومعتبرها ايه؟ لسفل دهت عليكم هوا يقوله مقترضة ايسان بالتعليم يا بقى الكلام ما ممكن بقى يبقى الخلاف في حاجات ايه ضليل اقوي ايه انه ممكن يكونوا بضييرهم بضي... المسألة هو فيش. اللي فيها عكيه هو النخل اللي يصدره في, في وسط الكلام ده وقت مدقي حقيقات دي يقولي يعني يعني بيقول يعني اذا اعترض على علية للنخط <تصفيق> يعني واحد اعترض بالنخط فلا بد <تصفيق> المستدل يعني لا يعني يبقى نخطي في الاول فقط هو في نخمسة مؤدى ولا ده بقي انها مش تبقى عيلة ولا ايه يعني هو ابدأ صورة واكسر هو بجد فينا وسط الطاعي اللي هاته ما اعتقل في الخاطر. هناكم بقى الكلام ده لو لو وجد صورة او اكثر او فيها الوصف ده اللي يترتب بعد دوله الحكم هنحكم بقى على الكلام ده ان هو عله ولا يعني هو مش عله إلا, إلا كان. لو كان على كلامنا إلا لو كان المنطقة ده اللي فيه شروط شروط العله او بال تمام وهناك شروط اخرى مختلفه لو كان كوت ما شروط الاطراد الله دي هي فكره يا دون مع لازم وجود المعلم دي ولا مم. هو يدور يدور يعني؟ اه خلاص التعريف هو يدوب حربه يدوب يعني في العلم ما خلاص مع بعض هو في الموضوع يعني بنعرف طريقه نعرف ان في بعضهم قال يعني انا وجدت في الشريعة <تصفيق> تحتاج وعيد. هنيجي مشو خليلاتي. وهذاك شروط أخرى مختلفة فيك. وتدخل في كتب بمسائل خاصة مثل مسألة التعليم بالحكم أو التعليم باسم المجرد أو عدم التركيلي الأكثر من, من المسلم أو التعليم بالعدل ونحو ذلك. فلا بمسائل تشيروا بها شروط مختلفة فيها اشتركها بعض الألمان في العدة فقال اشترط ان تكون العلة وصفا وان تكون اسما غرضا او مركبه من صفات متعدده يعني الا تكون محتوى من صفات متعدده او عدمية يعني ان تكون عدمية يعني ان تكون عامه وحيث ان الراجح على اشتراطها فنكتفي بضرب امثله العلّة في التعليمي لفك العلل المختلفه في تواصل شروط العله فيه ما هو بيقول ايه بيقول ان في بعض الاشتراطات اشترطها بعض العلماء وايوه ان ده لازم يبقى من الشروط عشان تكون العلة عالية. فهو بيخالف هذه الشروط وهيبتدي يدي امثلة اللي فيه علم ايه؟ يعني هي انتبه هذي الشروط هذي عالية. فالمثال امسك ايه ايه التعليم الامر. قول الفقهاء في تجديرة الاحرام ركن من اكيان الصلاة. فليه هم غيروها مقاموها كالركوع. هو اعتبر ده ايه؟ اتطور ده عندي ان ايه ان ال يعني ايه كونها ركن عله في القياس ما ينفعش نقيس الحالة اللي هي مش ركن عله ماشي فبالتالي لو بعض الفقهاء مثلا قال لو كبر ونوى بالتكبير ده الركوع ان هو كان فراح فراجع على رصي قالوا ايه قالوا ان لا تصح صلاه لان بيقول كان تكبير الايه الاحرام لازم يقول بيها طب قالوا ليه ما تنفعش تدور الايه ركوع معايا تكبيره وخلاص فقالوا ركن من اركان الصلاه فلا يقوم مقامها كالربو. يعني إيه؟ يقوم مقام يقوم مقام ولا التي عللوا بها هيكون تكبيرة الإحرام رقناً في الصرع وهو حكم شرعي الرقناً حكم إيه؟ شرعي، المعنى ركن عندهم الفرج، الرقناً حكم شرعي فبالتالي بيكون كده ليه عشان يثبت إن ممكن يبقى التعليف بالإيه؟ بالحكم فبيدل على ذلك إن إيه لا يشترط أن لا يكون إيه؟ حكم إيه؟ طيب، وتعليلهم عدم خطاء الرمل في الأشوات الثلاثة الأولى من طواف القدومي بكونه سنة فات محلوه وهو تعليمه بعلة ذات وصفية أحدهما حكمه سرعي وهو خولهم سنة المقصود بالسنة هنا المندوب ويدخل في هذا كثير مما يسمى بقياس الدلال طب يقعب بين المثال تاني عنه عدم قضاء الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طاقة الحلوب بكونه سنة فتى محمد يعني بيقولوا انت ما يدراتي يتعطين في التواطف يعني في العمر أو في الحجر ورد عاملس وثانا من هو عمل الرمل في الثلاثة أشواط الإيل الأولى وبعد كده ينشعر الرمل تالو يعني بصبع عشر ماشي؟ طيب فقالوا ايه؟ فقالوا طب لو واحد ما عملهاش معاش الرمل ما فهن يقضي ولا ما يقضيهوش فقالوا لا ما يقضيهوش طيب ليه؟ قالوا اللي هو سنة فات محلوها سنة ايه؟ فتنحلوها والسنة اللي بيفوت محلها الشرع بيحكم فيها بعض من ايه؟ للخبر فهو بيقول ده تعليل بعلة ده ايه؟ ده وصفين اول وصف فيها اللي هو حق وصفين فبالتاني يمفع نعلم بالإيه؟ بالإعطاب المشاعر ماذا؟ وفي نفس الوقت بقى هنا برضه بيرد على كان بالتاني يعني اللي, اللي بيشترته اللي العلة تكون لابد ألا تكون مركبة من أوسط ليه؟ متعددة تقول ما فيش مشكلة اللي العلة تكون مركبة من أوسط متعددة طب حاجة أزل فالوصف الجامع هنا هنا هو ايه؟ صحة الطلاق منه هو الدليل على ايه؟ على مؤخدته على ما يقول في مثل هذا في كذلك مؤخداً بايه؟ منذ العلم فلذلك احنا بصحة طلاقه يصحوا ايه؟ الدهار مختلف فالحاجة انهم اللي يكون فيها زي بعض هي صحة الطلاق منه فلكن الحاجة دي اللي هي دليل العلة هي دليل على علة اللي هي لا مأخد على ما يقول، فبالتالي رامهم أخذ على ما يقول، فطلام صحة طلاق وصحيه نور. فذيل العلة صح العلة هنا لكم، بس هي رجعة إلى علة، رجعة إلى وصي مناسب فصحة الطلاق صحة طلاق وصحة ظهرو، نجم العلة أصحه الطلاق ذا كده حاله إيه عشان واضح، ولكن العلة الحقيقية إن هو صح طلاق وديه. بدليل العلة لأن العلم مؤاخذ بما نقول فالعلة الأصلية هي المؤاخذ بما نقول مشواري لأن العلة بدليل هي جعله مش محتاجين يقولوها قالوا صحة رأقوه فاصله فبتالي خياس الدلالة ممكن في الآخر يوصل لي العلة مش لازم من الحكم ممكن كمان تجول علة ممكن تجول الشبه يبقى طالما صحة رأقو وفي الوقت الذي يصفه الله الصحيحة من هذه الأفريسة أرجع إلى قياس الدلالة الذي يكون جاء ربيباً أصل الفرع الجدالي مثال التعليل بعلة المركبة المصريف أكثر قولهم في علة اقتصاص إنها القطع العمد العدوان فهذا مركبة إيه؟ مثالات توصيل وده طبعاً القطع الذي يشترك عدم بكونيها مركبة مركبة من وصفين أو أكثر من قوض ليه لأن فيها كتيرة مركبة من إيه من أوصده بسر ده ومسر كمان علة خطع ياد السالق إنها سارقة مصاب من حنزم فيه فسارقة لوحدها مش علتي خطع ياده عشان الأول لو مجبتش المصاب من أقطعش وسارقة المصاب لوحدها ماتين ومش العل ليه علشان لو مش محزي مثليه ما تقطعش ياله فلازم تقول صيقة المصابة من الحز مثليه وبالتالي العلم مركبه ولا بده ايه هذه الحلالة لكم مركبه فخلوقت القياس الوضوئي على القيام المتوكب النية تهارة كم حكمي التوائد ببنها النية كالايه مركبه من حكتين اللي هي تهارة واللي هي ايه يعني ايه يعني مش حسي يعني ماشي بتالي اللي المجرد اولا تعليم زواج التاميم من الـ جيرسي اضطراب فسيحو التاميم به اساءه ما يطلق عليه اسم وفق قول ابن ليس اضطراب فلا يصح التاميم به فهذا تعليم بنفي اسم المدار ماشي فايه فهو في ناس بتشترط ان ما يكونش بتكونش اسم جرسبي. لا بتا... عشان ينفع ايه يكون فكل ما يصح فيه أن يكونها طرابة فأسلح اتعمل بها فلقوا الجبس أصنب من الطراب فأسلح اتعمل بها أما رماد مش من الطراب فلاسل كمان شو مثال التعليق بالوصف الفضل العيلة دي انا قلت كلام في بيخالف الراي اللي بيقول ما تبقاش معتبر له معارض زملائه لا هي ممكن تبقى يعني مخالف ضعيف المخالف ضعيف رأي كده اه, الرأي آه اللي هو اه اللي اللي هو غير اللي بيشترط حضرتك حاجه الظاهر كده ان شاء الله بس انا سمعتش الشئ بس انا يعني مش بالذات بس أنا من يعني عند راسي اه الحكايات دي انهها وضعيه هو اصلا هو بيشترط في الحالات دي ايه الدليل على اشتراطات هو نور تاني فهو نقول لهم يعني هاتوا لنا الدليل على اشتراط الكلام ده في العليه وكمان في حاجات على ان نقسوها خلاصهم منضبط وظاهر ومخالف للشط بتاع كله يا ماضي بسبب التعريف للوصف العاملي يعني هم بيقولوا ما ينفعش تعالى البص عليه قولهم عدم الملكيه علة لوجود حرمة في الانتفاع يبقى هو بيقول ان انت كونك ما تملكش حاجه فدي علة نوعا ما يعني عله لايه للمنتى يحرم عليك الانتفاع بيه ماشي انا قايل بعضه ولا عدم الطهاره علته ان فكونك مش طائر فليعلا لبطلان الإيصال أدخل في هذا التعليل بعدم الشرط والظاهر لي أن الأصف العدمي ليصلح وأن يكون علة في القياس لإثبات حكم المجودي والذين استدادوا على جواز تعليم المجودي من عدمي خصب التعليم المجرد الذي لا يرجع إلى قياس فاعل على أصل وأما التعليل العلم بالعلم العلم بالوجود تجائز من الأخلاف يعتد به. طيب إذا ظلم لي أن الوصف العدمي ليصح أن يكون عدة في القياس بإثبات حكم وجود يعني هو رأيه اللي نقول عدم الملك العلة لوجود حرمة الانتفاع المنفعة ليه؟ لسنا هو بيعلل الوصف عدمي للوصف الملك في القياس لإثبات حكم وجوده اللي هو وجود حرمة الانتفاع ماشي؟ امين يا مرأة؟ ده رائبي ماشي؟ بيه اولما تعليم عدم بالعدل ما العدم ليه؟ ده الوجود تجازوا منها شبهات ويعتدوا منه؟ مثل الاول التعليم بالعدل السبب مثل عدمة القرابة الاول اللي هو بيه؟ تعليم عدم العدم بيه؟ بالعدل فبينه عدمت القرابة والنكاح والولاء فانعدم الاجه؟ فانعدم الاسم ماشي؟ فده علل عدم تطرّضه المتحول لا من عدم الإذن الذي فإذا إيه؟ لا لا لا سهل لو أن إس يعني جعل الحكم الإذن عدم إس علته عدم تطرّضه المتحول لا نشيل مثال الثاني التعلق بوجود المنع يعني عدم الوجود وخلينا موجود رقّه عن عدم عدم يبقى الإرسل عدم ايه؟ ليه وجود الى انا بعلق باليه العدم في القياسي اللي انا طب مش بصلا عدم الحاجة على وعي حسناها ايه؟ يعني مثلا لما اقول عدم النيه عدم الوجود كم وثلت ممكن اقول عدم النيه قدل لعدم وجود عدم الانتفاع بحلاجة يعني انا ايوه صحيح يعني كده ممكن كل الامور ادي عدم معاكسه لا ما هو قصده هو قصده مش كده هو قصده ان الدنيا منون يعني وجود يعني, يعني انت لو دويت حاجه عشان تخليها عكس ما كده خليتها عدم معاكس لا ما هو هو مش قصدهم كده يعني انت انت دلوقتي الوجود ده انت عرفت حطط له علنين خليته هدول هو مش قصده كده هو انا ما قلتش عدم انا عدم عدم الوجود عدم الابعاد انا بيلاحق الذاهب عند بعثه آه عدم إذاحة المدفع يعني هو بصراحة يعني أنا من خلال درست لفاهت اللي هو أصل الانتفاع اللي هو الحين ولا حمد لله يعني عندنا آه أنا رأيي بالنسبة دي يعني هي محتاجة استقراء يعني مستدلين يعني ليه هو الوصف العدمي نفسه إحنا يكون علشان فيس كي صدق الحق موجودين الدليل يعني الحاجة الحاجة ممكن انا اقول عدم الملك علا لوجود حرم الانتفاع ممكن انا أقول لا مش علا بدليل حاجات تانية الشرع ما اعتبراش علا بدليل مثلا الحاجات ممكن يبقى الشرع اعتبرها ينفع انتفع تفع بيها مع اني مش ملكها زي يعني زي الإجارة فالإجارة انا ممكن انتفع تفع بيها لكن انا مش ايه فان لو كنت مفهوم هل يكون عينة السبب دا السبب؟ اه بسبب بس تاني، لكن يكون هم يقولوا قاعدة لعنين اللي صاحب تعالين اللي الوصف العدمي يعني الاسلح ان يكون عينة في الاسلس باتهم ويقولين محتاجة دا دين يعني نحن نعرف دا دينهم ممكن يقول دا دا دا من اول في الواقع يعني كل الأرصاف العدمية اللي, اللي قالها العلماء ما كانتش علة في المفهوم مني. فلما كان هذا موجود في الواقع على استقرار الشريعة، لأن الدين مش موجود، فأثبتنا قاعدة بتقول الأصل العالمي أصل يكون على ندم في قصص نسبة حكمية. هاي قاعدة بتقول الأصل العالمي لا يكون مع ندم في قصص نسبة حكمية. نعم. بس عايز أرى إيه؟ نعم. هو كل هذا عذر وفضل على القصص اللي هي نجس هو دي لأنه جاسة علا للأخوان الصلاة دي مش وصف عدم يجاعي يعني دي ما معنى شيء سكير أصلي اه اعرف حتى اراماً اه او يعني يعني انا اظن دا من ايه من اله من يعني دا من الحاجات المنطق فيها في الاصول فخلاها يعني ايه مش مشكلة دا. ان شاء الله كنت دوام كل فرع او مثلا الديوى مثلا كذا ما هو يعني في العده يعني لو الاصل الوجود خالص مش العالم كذا لو فما أظن بشي شبه، فما سألت العدمي ده رص العدمي يعني أصلي فيه العدم، الأصلي فيه العدم ف... ف... بحيث يعني انت لو قلت وجود يعني انت تتكلم ده رص العدمي، منازل أودوني، يعني لو جاءت المتنم السابع في الشرطة من فالحاجات دي أصلاً أقولها في الدولة، عشان أنت دارة محكساها أو أفعل موجودها دارة الحكمة بعد ذلك ليه حبارة أخيرها؟ وليس من عادتهم أن يذكرهم في القياس إلا من الروض يعني ده أصلاً مش باب القياس إذا باب مش عاطم ويانا عم سيارة بيه عشان كده أنا عايز أعدي علينا السؤال الأخلم في الورضة إيه اللي هم قالوا أنا فاش اتعلّل بعصر باصل العلم في القولة تريد مش لازم عايز ممكن تعالى باصل العلم مش لازم واللي ده يدل على ان يعني هو قال أنا معترض على اخر حاجه في الحلقه الاولى اول ماشي طيب هنعدي بس ايه طرق معرفه عشان دي مهمه ده ما ان شاء الله هي مهمة جدا يعني طرق هي دي اصل القياس دي اصلا بتاعه طيب منهم خلاسة مرادة اعتبارات ادخلوا منها منهم راحل تقسيمهم من حيث ذكر الوصف المعلن به الى ثلاثة عصر يعني التقسيم يصير في حد الزمن إن القائس لا يحتاج إلى ذكر الوصف الجامع لذيكفيه نحو الفاذق المؤثر بينهما وتذلك قياس الظرة على الظر في تحديده فيه, فيه. فقالوا إيه القياس في معنى الأصل؟ يعني هو القياس واضح بالضبطة لا يحتاج إلى ذكر وصف جامع بأن الأصل ليه؟ الفرع. يعني كمثال مثلاً واضح من إزبان العيد. إيه, إيه؟, إيه؟ قياس العبدة على الاما في منصف حد ايه؟ الزمن فاذا كان الاما حد الزمن منصف عنها من جزب الالفرره فكذلك الالعب واضحة مش محتاج لانا اعرف ايه الوصف الجامع زي ما اسألت برضو انا ممكن اجيب الوصف جامع بس او مش محتاج بالوصف ماشي؟ زي ما اسألت برضو قياس الضرب على الوصف اذا كان الوف لوفو حراملو كطبيعة الدربة ايه؟ ماشي؟ ماشي؟ هو يقال هنا وقياسه وكذلك قياس الزرة على الضر في تحريم الربق قياس الزرة على الضر في تحريم الربق ممكن يجي بالمعدة اللي هو الزرة زي الضر بزبط فتغلما ما بيش فرق يبقى إيه يبقى إيه خاص وممكن بقى يجيب بطريقة إيه الوصف الجامع الوصف الجامع لهذا فيبقى كذلك ماشي؟ ولكن قياس مع الأصل ده يعني إيه مش محتاجين بالوصف الجامع هي رفحة قبل ما نبص الوصف الجامع ماشي؟ طب وهذا قياس العلم؟ العلّ والقياس الذي يحتاج إلى ذكر مصف المعلل به لينظر فيه المخالف فيوافق على صحّة العلّة أو يُقتلها وده ايه الأصل في القياس؟ ده ما ظهر القياس وامشلتهم كثيرة في كلام الفطهالي ومنها قياس النبيذي على الخمر العلّة الجسر ماذا؟ نحن طبعا ممنا أي مسألة قاس النبيذي على الخمر دي من ناحية نظرية أنا نحنا عملياً ورسومات كل مسكري هي خم هي ب بالنص مش بالايه مش بالفكرة قياس الدلالة قياس الايه الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلم يبقى أنا بجمع بين الأصل من دليل العلم ومثاله قولون في عدم إجبار العبد على نجاحه لا يشبه على الطائي إلى يشبه على ابتدائه في <تصفيق> هنا ايه انا دلوقتي بقول لو يجبر على القاء الايه على القاء النكاح للايه يعني من عبد ايه يبقي يعني يعني ايه هو متزوج عايز يفسخ هل لازم يشمروا على اللي هو لازم يبقي الزواج ده لا مش لازم ماشي لو عندنا ده الاصل عندنا دليل كده فبالتالي برضو لا يجبر على التدائي يشمر على ايه زي ما خ... زي ما احنا عندنا دليل اللي هو من نروش على إبقاءه فبالتالي نجبر عليه التدائي اللي كي وقالوا زيه دليل زي الحر فالاصل في هذا القياس إيه الحر بالاصل والفرع عليه العرب والاصل الجمع بينهما قبلهم لا يجبروا عليه الحر ماشي والحكم اللي هو لا يجبر عليه على, على التدائي فاللي يجبر على إبقائهم في الحقيقة ده, و... ده علم ولا دليل العلة، فقالوا لو على الطاولة الحقيقة هو إيه؟ هو دليل العلة. فما العلة إيه؟ اللي هو كون النجاح حقا خالصا للعهد. ماشي. يقولوا الوصف الجامعة بينهم قائلون يشبروا على إبقائه هذا الوصف في حدقة نفسه والعلة ولكنه دليل على العلة التي هي كون حقا خالصا للعهد. وإذا كان حقا خالصا للعهد لم يشبر عليه. فالحكم المواد اثباتوا عدم الاجبال على اتدائي المكهة فهذا القياس لم يذكر فيه القرس العلة العلة الايه؟ الجامعة انما جمع بين اصل الفرع بدليل الايه؟ بدليل العلة يبقى لو احنا بصنا للثلاثة ان هو القياس مع الاصل وقياس العلة وقياس الدلالة هو التلاثة دي هم ايه؟ دي هم علة بس احنا مش محتاجين ان احنا نوجد الايه العلة فقياس في قياس معنا الأصل يعني مش محتاجين إحنا نوجد العلة وقياس العلة برضه مش محتاجين إحنا نوجد العلة هي المسألة واضحة من قبل نوجد ونجد العلة. تمام؟ أما في قياس العلة لا بد إن إحنا نوجد العلة. ومن أمثلتين هما أمثلتين يقولون في ظهور العبد صحة طلاقه فصح لغاره كشر رص الجامعة هنا هو صحة الطلاق منه. ماشي يعني, يعني هو ايه هو طرف المنطيس بايه العمد على الحر شاء الوصف الجامع صحيح للطراق ايه شمينه وهو دليل على مؤخذة على ما يقول فالعلة الاصلية هي مؤخذة على ايه على ما يقول صحيح الطراق ايه دليل العلم فيكون مؤخذة بالطهار كما انا اتطرر واخروا على طلاقه بالطهار ماشي الكلام طيب ده ايه اول تنسي احيانا بقى يعني زي ما حامنا اللي ايه هو الاخلاسي معها الاصلان في, في الدلالة هو اصلا جالي علم بس احنا مش محتاجين احنا وجد علم احيانا بتبقى اللي ايه هو المسألة واضحة بس انا مش عارف اوجد وصف مناسب فهل ده ينفع ينقص عليه ايه ينفع ينقص عليه وين ترق معرفة العلم اللي هي المعدة اللي هي الاعدام الفرق المؤثر فانا استطعت ان انا انف الفرق المؤثر فدي من طرق معرفه الايه العله لان الشرع جاء بايه ب يعني عدم توفيق بين المتشابهات وعدم الايه بين المتفرقات ماشي اتفضل هو ده ممكن يبقى ده قريب من المفهوم المفهوم اللي قصدي اه المفهوم ماشي طيب اثنين تقسيمه من حيث مناسبة الوصف المعلل به بالحق على الى الثلاثة دي أقصد هنا تقسيم كان بقى من حيث ايه؟ المناسبة مناسبة الوصف المعلل به اللي طيب واحد فلس العلّة او المعنى وعنى به هنا مكان مناسبة الوصف المعلل به ظاهرة ظاهرة في مثل. قياس النبي دعو حمر بجامع الإسكار فإسكار علّة مناسبة للتحليل لما فيها من إفساد الإلعق ويعِلّة هنا ايه؟ ظاهرة وضحة ماشي؟ طيب اتنين بقى اللي أقاد منهم شوية ده هو قياس الشبه وده اللي احنا قلنا عليه أخرى من قياس الايه؟ الخافي قياس الشبه والذي الذي يقول التعليل فيه بوصف يوهم من على المناسبة ولكن لا تظهر مناسبتك ولا عدم ايه مناسبتك ماشي فاكرين احنا قلنا ايه معنى المناسبة اللي يظهر فيها ان تكون مضنة تحقيق حكمة الحكم والغرض المخصول من ايه من تشتيعه فقياس الشبه يكون التعليف الوصف يقول من الاجتمال على المناسبة هو يعني حكيمة كده اللي هو ايه اجتمل على المناسبة اللي هي مضنة تحقيق حكمة الحكم فهذا المقصود من تشكيه، ولكن المناسبة من الظاهر، ولا عدم المناسبة من الظاهر فقط، ولا الظاهر هذا الظاهر، بس هو أقرب لإيه؟ المناسب، فده يسموه ايه نسي الشبه. فاا شيء، والوصف الثاعب أو الوصف الشبه يعني هو الوصف الذي لا تظهر مناسبته، ولكن يوهم من المناسب، يعني أقرب للمناسبة من عدم المناسب. وهنا من عرّق قياس الشبه يبقى تلك طيب قياس الشبه بالمعنى ده بالمعنى ده, ده مختلف في ايه؟ مختلف في حجيته والراجح ايه؟ حجيته لو لا يعارضه دليل اخوه منه اما لو يعارضه دليل اخوه منه فنقلب من دليل اخوه على دليل ايه؟ ليه؟ ليه؟ ليه, ليه؟, ليه؟ حجيته؟ لأن إحنا قدامنا لو عندناش دليل حاجة يعني يعني, يعني إيه؟ يبقى لا دليل يبقى في حاجة إما في حاجة قريبة من إيه من حاجة تقدم الحاجة القريبة من لا دليل لا اللي هو بيسموه يعني يعني من حاجة. وإن كانت تقضر مناسبتها وضرورها موضحة الحال دي تبعيه أخرى ولكن لو القرب ده بعيد قوين فقد تكون إيه؟ فعلى حسب برضه مسألة يوني من المنسبة على حسب المرتبة بتاعها فهو اللي هو إيه وصف ظاهر يعني موصلش لكده لكن رأي منه فده إيه بيستدار لديه أما لو بعيد قوين فيبقى كده يعني ممكن يسدد بقى يبقى التلامس يعني مش عارف ممكن تبغى تبغى تفعس حركة لمسها فيها ماشي طيب, طيب في بقى تعريف ثاني لقياس الشبه وانا كمل اليوم مثل واقع وانا كمل عرف قياس الشبه بتعريف آخر فقال عرضقياس الذي يكون الفرع فيه مترددا بين أصلين فوالحق الثانيهما شبه به ايه؟ شبه به ممثله ايه بمثال يبقى ايه يعني زي ما يعني ايه هنا بقى ايه جون من او على المناسبة لكن قرب المناسبه اكثر ده الاولاني بالتالي بقى مش مساله المناسات اللي هو عندنا اصلين وهو مترددا ما بين ايه اصلين لكن هو اشبه للاصل ده من الايه من الاصل ده وفي الحالة الثانيه دي هو مفيش مناسبه برده هو لم تظهر المناسبة حسنا دارت في أحدهم هي ايه؟ هيروح هي للإيه؟ يتظهر في المناسبة ولكن هو في و... و... وهم المناسبة لأصلاك يهل المناسبة لأصلاك فهل يحقهم بايه؟ بايش فهنا به مثل خياس على الجولي مع أنه يشفه المالية التي لا مفترض صرفه أدلة على المزية. السبب مفترض إننا فيش أدلة على المزي. على افتراء زي مسألة النبي على افتراء. ولكن إيه في أدلة على المزية حتى الله عالم عظيم إنه إجماع يعني هو إيه؟ يعني هو إيه؟ بس ما فيش أدلة على إيه المز على المزية. فبالتالي هنقول هو أقرب للبول أو يشبه الميلين طاهر من كونه شهوة شهوه مثله ويشبه البول في كونه لا يتكون من الايه لا يتكون منه الولد ماشي ده لو ما هي لو ما فيش ايه ادله فهجيب عنه فلقيت في احاديث تدل على وجوب ايه غسل الايه الايه المس بالماء على الاقل واما الميلين فيجاز فرع فبقى المزي اقرب للبنى اليه من المنى فمعنى لا؟ فيقال من الجاسد طيب ومينو التعليف الاول اسلم وعندما يقول او حقيقة يعني التعليفين مهمين ليه؟ عشان دي حالة, حالة تنية فسمينا سمينا الشبع. سمينا خلاص الشابع سمينا داخل الشابع سمينا حالة تنية المنى احنا محتاجين الوصفين عشان احنا عندنا حالات فيها القياسين بلها التعليف الأول الأسلام على المثال يدخل فيه من جهة أن الوصف الذي ذكروه ووقمناه ما هو كونه لا يتكون منه بلد ليس ضعور بالمناسبة وعما كان ظهور علية الوصف وعدم راجعا إلى تقدير المسبهد أصبح هذا القصد مترددا بين الأول والثاني. يعني ايه؟ القياس الثالث ايه؟ القياس السادس اللي هو قياس الطرد. قياس الطرد ده اللي هم بيسموه قياس مع أو يعني قياس الطرد ده مش قياس قياس الغلط اللي مش عليه. او كان فيه الوصف الجامع مقطوعا بعدم وعدم الكفاية الشرعية فلو كان الوصف الجامع مقطوع اللي هو مش مناسب مقطوع يسطح، وليل بقى ولما كان ظهور علية الوصف وعدمه وراجع إلى تقدير المجتهد أصبح هذا القسم المخص الشبه متردداً من الأول والثبت فقد نجد من يمثل له بالمثال مع أن غيره يذكره مثال للأول أو للثبت يعني ممكن واحد يذكره كمثال الأول واحد يذكره مثال إيه؟ قصدي يعني واحد يذكره في قسم الشبه وغيره بيذكروا في الايه في مسائل في ايه القياس الايه العلمي وحاجه ثانيه في ناس الشبه وغيره بيذكروا في ناس الايه لما بيكون الشبه واضح قوي بعضهم في يكون الشبه بعيد قوي بعضهم بيذكروا في ناس الايه فما طيب قسمين شبه حسي وشبه عقلي الشبه ده شبه ده قصدي شبه حسي طب. فإن كانت تشابه بين الأصل والفرعي في السورة المحسوسة قياس الجلوس الأول في الصلاة على الثاني سمي شبه في السجن هذا في الوقت عندي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عندي أحاديث بتدل على الجلوس الثاني مثلا مثلا يعني المفرد بيرفع إيده الطيام علي أنا بفكر له على فرص وكذا مع الدلش أحاديث بتكلم على الجلوس الأول بس كان ممكن احنا نكون مع الاش من الرسبه يعني ما عندناش بس هي ايه بس ده اشبه للي هو يكون زيه وإن كان في بعض اللي نثرقه زي ايه زي الرجل يعني يعني طريقه الرجل ايه طريقه يعني ايه الرجل نصب الرجل ولا افتراش يعني افتراش ولا ايه ولا نصب في مساله الايه الجلوس فالالم يعني لو كده ممكن يثبت في كذا ان هم قريبين من بعض فايه فممكن ايه ده هو اقترض ما فيش نصوص في التشابه الأصوص طيب فده شبه حسي بيسا مو شبهي حسي إن كانت تشارب بينهما في الحكم كالقياس رقل على رق أو شرط على شرط أو منسوح على صبع من فده يبقى إيه شبه حكمي كي قوليهم الخف منسوح في طهار فهذا يبقى له التسليس وخراس فهذا القياس الشبه حكمي يعني إيه نفترض لنا ما عنديش حديث بيقول مسلس ولا ان ايه ما نثلث فانا عايز اعرف اخيسه على الرأس ولا مخصوش فبيقول هنا الخف الممسوح في ايه؟ في طهار ماشي؟ والرأس ممسوح في ايه؟ في طهار فالنتال ايه؟ زي ما هنا بثلثي هنا بايه؟ وبثلثي اما اللي انا بثلث فيهم ايه؟ مخصوين في طهار ده بعض علماء كده الحكم اللي هو مسحين؟ الحكم اللي هو المسح اخرى واحدة ده ده شبه حكم اللي هو ده مسح و ده مسح. ده مسح و ده مسح. ماشي؟ فهذا قياسه شبهنا. فالتالت حاجة قياس الطرد وهما كان فيه وصف الجامعة مقطوعا بعدم. الوصف اللي هو مرة واحدة مش منظور. الوصف. اللي هو علم التسليس. لا لا حكم. أنا هاي زحكم ليه هو مرة ولا تردد أما العلة للوصف الجامعة يعني طبعًا إيه ما نقوله فكرينا ما نقوله اللي هو مش طلعت العلة في بعضهم اشتغلت علة وبعضهم اشتغلت وصف الجامعة أنا اشتغلت وصف الجامعة بس خلاص العلة عشان مسألة الإيه قال الشماع القياس الشماع لا مش علة لا وصف الجامعة فهمت فكرينا ناس يقياس الطرف كان في وصف الجامعة مقطوعاً بعدم المناسبتي تأسف مش العلة سترسل مسابع عشان مسألة إيه خياس الشمع فهو بيعدل عن العلل بالوصف الجامع مش بالمسابع خياس الطربية وما كان فيه الوصف الجامع مقطوعا بعضل من السابع وعضل من التالة الشرع إليه وهذا يفكر وستكمي هذا من قسمه إلا فهو ليس مقياسا عند جماهير العلماء وإن كان قد نقل عن بعضهم الاستدلال به ولكن الذين يساعدون به لا يوافقون على أنه مقطوع بعضل من السبت. يعني وفي النقل عمار عرسلل به، السواء اللي بسرده به هم شايفين اللي هو مش بعدم مناسبة، هم شايفين ايه؟ شايفين اللي هو زي القاس الشبه، ولكن لو هو عنده مخطوع بعدم مناسبة، ما ينفعش سنوه به ده يوفقون على انه مخطوع بعدم مناسبة وعدم الانضاء الى المناسب فهو يجعلونها خياس الشبه وفي وقع الامر الى خلافة عادل الكروجية مثل هذا القياس. كده خطأنا بأن العلة التي علق عليها الكوكم لا ينتفك إلا مثلها ومن امتلاتيه المضحكة قالوا بعض حنافية الانستبلاع على عدم نقض الهوء بمس الجفر طويرا مشكوكا أشبه الهوء فلا ينتقل الهوء بنافسيها فكانه طويرا مشكوكا بصف لا يمكن أن نعلّب عليه الشرى وحبا ماشي؟ طبعا انا محتاجين بتأكد احنا تقاله كده عشان اظنهم حنافهم شروعوا كده بس ممكن يعني يكون ايه واحد منهم قد كده بس محدش وفق يعني فيهم فأما قول بعضهم في الاستدلال على أن النبيذ لا يجوز الوضوء به النبيذ المائع لا تبنى على مسته القناطر فلا يجوز الوضوء به كاللمل فهذا قد جعله بعضهم من قياس الدلال لأن كونه لا تبنى على مثل القناطر بل على قلته وعدم توافره، والشر يبني على قلة الشيء ومدرته أحكاما كما في التامنين فإن الشرع جعله بالطراب من توفوره ولم يجعله بالنسك بثلاً أو بغيره من مشهره طراباً ولا يتيصب لكل أحد في بعض المثال فيه دوات في بعض وفي النلع الواتح مين؟ في النحن فاتف إن شاء الله يعملين مش بسيش ليه, ليه علاقة بينا فحي؟ اوه اوه اوه اوه اوه نعم يكون مش بضخف يعني, <تصفيق> يعني هو الخلق من الضخفين اوه اوه اوه اوه اوه واما قول بعضين في الاستبلاع على النابيضة فهمتفهمين موضوع ده؟ الدليل يعني ايه حتى لو هم خلص الدليلة ده مش, مش الدليل القامل يعني عنا بالكده عنا اوضح ايه عنا اوضح من كده بيان اسألت اللي ايه؟ موضوع دورة النضرة معتظر اه بس في مسألة ده جد الوجود يعني انا اعانلوها بالايه؟ بالطريب الحاجتين يعني يقول على اخلاق المزاهجة فمعان؟ المزاهجة مش مطريبة ده اقرأ ليه عشان الاجدادة بجده عليها اكثر لكن مسألة النضرة دي ممكن نجعلها اشبه بالحكمة من العلم اتفاضل ايه؟ مثل قليل والطوق دي اول اعتبره. يعني اما احنا استقرارنا الشارع انا اللي ربنا عز وجل في العبادات اللي هي اللي بتعمل بي بيتعامل معادي. بس دي يعني اقرب للحكمة من, من العلم في المسائل، تمام؟ ولكن هي صح موجودة. زي ما شكتهم علمة مفتنين مرة قال ايه؟ ان الاصل في الشارع اللي هو ما بيشددش في الكمور الفطرية. لما بيشدد في ايه؟ فاملة الاباء ما بيشددش على اللي هم يجروا الابناء. اما الابناء بيشدد في اللي هم يج ولكن ده مش معنائب الأباء ماذا يعنيم عن ايه؟ يحسن تربية الأبناء ودروهم فده قاع الأرض موجودة صحه وطاردة في الشعر بس ايه؟ مش علّة أي حيّة حيّة موجودة طيب فدي حيّة زيّة ف... وقال أخرون بل هذا المثال من المنقياسي ترضي الباطن فكون الشيء إذا تبنى على مثلها قنافر بصفا ترضي إلى مناسبة بينهم وبين الحكم الذي يؤتب عليه وعلم جوازي البدوء بك وعلماء من جعل أقياس الشبه يقسم من قياس البلالي هناك تقسيمات أخرى للقياس لا أطيب للذكر شاء الله المرة الجاية يتكلم على إيه طرق معرفة العلة وده يعتبر أهم درس بالقياس طرق معرفة البلالة طرق معرفة العلة ده أهم درس بالقياس مهم أن أحاول شعبات ما كذا فيه إن شاء الله يجب قال ها بس المره بعد ها مش عارف مش اقدر نفسي ان شاء الله انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا